Thank you so much. يعني لا ينسي لنطف كلها لا ينسي أصد من الكلام اللي أنا أقول لك أن تركز عليه وأن تضط على خط هو هذا اللي هتكاوب به يعني طبعاً يولك المسألة بتفصيلها وتلك الكلام لكن إنت أطرب منت الانتخاب اختصار مش أولك يحفظ كلام الشيء مع فهنين ولا أولا أن كلام الشيء مع فهنين لكن تبقى فهن مش عايزك تبايزك يا شهاد لقد تحفظ وتتنقل بها أنا عايزك تبقى فهن المسألة لأن بتقي معي تصور المساله التي تعبر عن بوتي روح حوزي ولا جصا لكن استعف ولا سيروا مطول الناس الاخرين عشان الاستدامه المستدعيه اطبوا صوتكم يا ناس سوانا المستشفي لذلك بي بيتنا ونسال الله ان تنطق لبلادنا وفي كل تقول طيب الوقت ده ده ما هي ده ده يعني ما يعني مصوشي ولا تدام الفيسان. فبنسبع ما ليس هناك سن معين لبدأ الشيء. فهو يختلف لحسب طبيعة الوقت وبيئتها وجموين. إذا لا هدى للسن لو أقل لسن الخليط. أكثر ودى الثاني فأخذ بالك لكن إذا نظرنا وجدنا أن هذا غير مضطرط يعني كثير من البنات في نصف عند تسعة سعيد ما بـ إيه حلص؟ وإن كان يحصل عندما عدد البنات نعف يحصل في أماكنهم يعني ما أنت تتكين تسعة سنوه وبقت زود. تسعة سنوه وبقت زمان لا لو سألت كنا ستة و ستة تقول لك ده ايه? ده من جاوز عمارة ترتاشر سنة? من جاوز عمارة بعضوشة طيب مساله باي القيمه والكسر كلام شبه ما طبعا احنا اقل المزاجه ان ال يبقى ما لوش يبقى بتستنتج وتتصرف وتتصرف فبالصحيح ايه الصحيح ان اصل ان الحال لا ضريط الاصل من لا ضريط He <laughs> Fy akkord, fy sukkord, bismu av Nå ogvre menre ti får 1 salatte Og hvordan duter 1 faleτοen Detta er طبعا احنا دلوقتي في زمن الانتشار فيه ومعه خاطينة من تخميش إذا أقبلت الحلق فترك الصالح إذا لا ربنا يتغير ذلك ليس فقط ربما ليه يقول فى المعامل ايها تخصصة وصفاتها برجل تخصصة عام اللي <تصفيق> <تصفيق> يبا هي راحت في موسم الثقر طبعا فيه نساء بتاخد حبوب اللي ما نعده وهذا تاخد في المسكرة عندك يا جوز اذا لا يده في بعض النساء قبل يدفع رمضان قبل يدخل رمضان, رمضان تقولوا اخد عشان التطورة ما تنزيش بتقولوا لي ينفع caú وغادي اللي إلا قول تكريمنا على نهاية ستطرفة طبعا, طبعاً يبقى مما نرى على الخريطه النكس في مصر The وبداك فيجب اشكال نصمره وعقد ضمان ضمان ويبدا بقى الاسئله على شايف انما ترجع على انكشاف الفكر وطبعا بالنسبه صوم وانا صومشي اا هو جاي يكلم لو ان هو يجمع هو اللي ما جمعناش فدي اسمها الصحابه انت تعرف